حزب الدعاء الواقعة وهو سريع لحصول الرزق ودفع الشقاوة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بما العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وبجميع أسمائك الحسناء بكلماتك التامات المباركات التي لا يجاوز هن ولا فاجيج أن تصني على سيدنا محمد وأن ترجقني علما نافعا ورزقا واسعا حلالا ضيبا غير الكد يا غالبا غير مغلوب قلبني يا واسع المغفرة اغفر لنا يا رازق التقلين برجقنا اللهم إن كان رزق في السماء فأنزره وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره كان كثيرا فبارك لي فيه اللهم اجعلني يد العليا ولا تجعلني يد السفلا يا فتعه يا رزاق يا علي افتح لنا فأنت خير الفاتحين وارجعنا فأنت خير الرازقين اللهم إن كتاب شقي محو ما ومقترا رزقي فحم من, من كتاب شقامة وإقترار رزقي واكتبني سعيدا مرضقا فقم بالخيرات إنك مجيب الدعاء